وََّذينَهُم نِفُروجِهِم حَافِظُونَ إِللاا عَلَ أَزُواجِهِم أَوْمَا مَلَكَتْ أَمَُهُم إِلَّا عَلَ أَزُواجِهِم أَوْم مَلَكَت أَمَانُهُم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 الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً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 Fetabarak Allah, ahasan al-Khalikin. Thum innakum ba'ad thalik lamayitoon.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 بِقَدرِم فَأَسْكَلَّّهُ فِي الأْرض وَإِنا عَ ذَهَا بِم بِلَ قَادِرُون فَأَن شَأنَا لَكُمْ بِِ جََّاتِم مِنَّ خِيلِ وَآنابَِّكُمْ فيِيهَا فَوكُِ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ عِبْرَةً نَسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمَلُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ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 فَتَرَبَّصَ صُوبَهُ حَتَّى حِينٍ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ لَكُم فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلِكَ إِلَّا مَا سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ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 إنَِّ فِي ذَلِكَ ل آيَتِهُ وَإِن كَُّ لَمُ بتَلين ثمَُّ أَ شَأْسْنَ مِ بَعادِهِم قَرْرنًَا آخَرين فَأَسَلْنَا فيِيهِم رَسُلَ مِنهُمْ أَنِعابُدُ اللهَّهَ مَالَكُم مِنْ إلَهِ آيِرُ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 122. لما تشربون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 124. وعياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين 125. إنه إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن ذِهِم قُروناً آخَرين ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلما جَآءَ أُمَّةٌ رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَا هُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ثَُّا ُرسَلنَّامُ سَ وَأَخَهُهَرُونَ بِآيَاتِنَ وَسُنطَان مُبِين إِلَ فِرَعَونَ وَمَلَائِهِ فَسْتَكْ بَرُ وَكَانوا قَوْمَ عَين فَقالَاوا أَنُ مِنُ لِبَ شَرَعينِ مِثْْ لِنَا فَكَكْ ذَبُهُ مَا فَكَانُوا مِنَ المُهمكِين وَلَ قَدتَناَ مُسَلكِتَابَلَ عََّهُ يَهْتَدُون وَجَعَنَبْنَ مَرْيَمَ وَأَُّهُ آيَ وَآوإنَهُ م إلَ رَبُوةٍ ذاتِ قَرارِ ومعين يَا أَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّا 111. وأنا ربكم فاتقون 112. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا 113. كل حزب بما لديهم فرحون 114. فذرهم في غمرتهم حتى حين 115. أيحسبون أنما نمدهم 113. من مال وبنين 114. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون 115. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسَعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا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 114. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون 115. مستكبرين به تهجرون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 Da jere kan dieNet وَمَا al om de Ehlin. speek o drop wo hende thema byẤt mys gea. Dit event is, 114. وجاء لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون 115. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون 116. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ترابا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ أَرْهَقْنَا حُمْرًا وَآبَاءَنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هذا 119. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون 110. سيقولون لله قل أفلا تذكرون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 تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُل فَأَنَّىٰ لَا تُسْحَرُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ اِذَا ذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهِهِم بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضِهِم عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ قُل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 119. صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا نَاسِباً بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مخلدون تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فيها كَالِحون ألَم تَكُنْ آياتاتِ تُطل عَلَكُمْ فَكُن تُمْ بِهةُ كَلَبُون قالَاوا رَبنَا وَلَبَتَ لَنَا شِقُوةُ نَاكُنْ قَوْمَم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 فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فَأَنْتَ خَلْتُمُوهُمْ حتى حَتَّى أَنْسَأَكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العهدين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون